بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمي المكتبة التوطية بكنيسة الشهيد العظيم مارجيركي ستفورتي تقدم لكم عذر يونان النبي القياد يوم الثاني والعشرين من أمشير سنة 1994 الموافق 19 فبراير سنة 1978 للأب القمس بشوي كامل Nenage, geyi ve vangeli والسلمي ذو الطاهير بركاته दारी है मौका إليه فقالا في الفلقس من اين نجد خبزا نفعا ليأكل هؤلاء وانما قال هذا ليمتحنه لانه كان عالما ما هو مزمع ان يفعل اجابه في لا يكفيهم خبزا بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس اخو سمعان بطرس يوجد هنا غلام معه خمسه ارغفه شعير وسمكتان ولكن ماذا يكفي هذا المقدار لمثل هؤلاء الجموع فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون وكان يوجد في ذلك المكان عشب كثير فاستقر الرجال وعدتهم كان نحو خمسة الاف واخذ يسوع الارغفه وشقرا واعطى السلامي سلامي ذا الطلمسكين، وكذلك أيضا من السمك بقدر ما شاء كل واحدين. فلما سبعوا قال للسلامي اجمعوا القصار الفاضل لكي لا يضيع شيء منها. تجمعوا من الفضلات وملؤوا إثنى عشر قصة من القصص من خمسة أرغفت الشعر التي فضلت عن الآكليم. فلما رأى الناس هذه الآيات التي صنعها يسوع قالوا هذا. هو بالحقيقه الذي الادي الى العالم اه اه اه بنعمه ربنا تبتدى الكنيسه بكره في صوم يونان وزي ما كنا بنقول ان صوم يونان فتره حلوه لصوم جماعي اشترق في الكنيسة كده الصغيرين والكبار عشان خاطر نطلب دايما مراهن ربنا ومحبته ربنا دايما يحب خلاص الناس وهذه المدينة لنوى اللي, اللي هي مش مدينة مؤمنة او مكادش مدينة يهودية مدينة وثنيه الله ايضا يريد ان حتى الناس اللي بيعبدوا الاوثان يعيشهم عيشه صالحة ويبعدوا عن الشر والحته دي في حد ذاتها بتورينا ان الله ما بيهملش شعب من الشعوب ابدا وان زي ما في دينونه للافراد ومحاكمة من الله للافراد في محاكمه للشعوب وفي شعوب الله بيقدم لها التوجيه عن طريق <تصفيق> عن طرق مختلفة لدرجه ان الرسول بيقول ان احنا نطيع الرؤساء لان دولت معينين من عند الله الرئيس بتاع البلد ده شخص معينه ربنا. عشان خاطر يتمم ارادته في اراده ربنا الصالحة في رعاية البلد اللي هو ربنا عينه فيها. لدرجة ان الكتاب المقدس في الشعية يقول تعبير صعب جدا يسمي كرة الملك مسيحي المسيح يعني المسيح اللي انا معينه ممسوح مني ممسوح ملك عشان رعاية الشعب ده يبقى كورش مسيح الرب الواحد لما كان يقراها كان يتغرب ازاي حاكم بتاع بلد وثني واسمه مسيح الرب وزي ربنا مهتم بيه طبعا ربنا بيهم مخالفته عكس الشخص اللي هو يرعى الخليقة اللي هو خلقها ديت باستقامة والآية اللي بتقول ان قلب الملك في يد الله فربنا بيمسك قلب الملك ده ويوجهه لأنه في ايده والكنيسه بتاعتنا ديرشاه الروح القدس فيها اوسيه او صلوه مخصوصه للرئيس لرئيس البلد وتطلب له الكنيسه ان هو يعيش في هدوء وسلام وينجح خطواته ويخزع اللي يعتدوا على البلد تحت اقدامه الذين يريدون الحرب فيما لنا من الخص ده نفس تعبير الكنيسه وتصلي من اجل الرئيس لانه في ايده سلامه البلد فدي نوعات مهمة جدا الوحي الالهي بيوجهنا لها في هذا الصباح عشان لما نصلي الاواتي دي فعلا نصليها من, من قلبنا وياما ملوك او حكام ما كانوا سنيين وصنعوا خير بالكنيذة وكانوا غير مسيحيين او غير مؤمنين او غير يهود زي ما عمل نبوخذ نصر جم بعدين مع دانيال وقد ايه هم عملوا خير كتير في شعب ربنا وزي ما عمل الوالي مع السير ونقى شعبها بعد ما كان اصدر امره بهلك والتاريخ ال... يعني القريب وتاريخ الاقباط يثبت هذا بدون ذكر حقائق ان ربنا كان دايما بيوجه الملك لخير الاقباط او لخير المسيحيين ومرة راجل والي كان تركي وكان عنده أسير يهود كان يدرس جدا من اللقباط او من المسيحيين وكان بيعمل حساب النجوم والسع والسحر والحاجات دي وكان الوالي بيحب الحاجات دي فسألوا ايه مصير المملكة بتاعته قال له مملكتك هتكون في سلام بس في خطر من الجماعه دولت المسيحيين دولت دولت مؤذيين جدا فعليك ان انت تتصرف وابتدا يفكر الوالي في فكر شرير جدا واثب ربنا كده يظهر له في حلم بالليل ويوجهه للخير لانه هو ما عن شعبه لان قلب الملك في الله مش عاوز أضيع الوقت بتاعنا في القصص ديت لكن حقيقة إن أهل نينوى كانوا مهمين عند ربنا وده يورينا أحبائي ان احنا ما نحتقرش حد لأن كل مخلوق مش لازم يكون من جنسنا ولا من ديننا كل مخلوق هو خليقه الله والله مسؤول عن رعايته والله هو اللي بيعول كل العالم والله هو اللي بيعين الرئيس ويوجهه لخير الشعوب اللي هو بيرعاها ده بالنسبه لاهل نينوى ومين قال ان اهل نينوى ناس ما استجابوش لنداء ربنا ده اللي يعمل مقارنه بينهم وبين يونان يجد ان هم كانوا اكثر طاع من يونان فساعات حتى الامميين كانوا بيقبلوا الكلمه اكثر من اليهود كما نرى في سفر الاعمال فربنا له في كل وقت وفي كل جيل ناس تتقيه وتعرفه ويوجههم للحق اما شخصيه يونان فالناس اتكلمت عليها كتير كتير خالص ناس جون في صف يونان وناس هجموا يونان في تصرفه وناس للأسف الشديد قال لي يا صديقي قريب بنتكلم في الموضوع ده فبيتكلم مع واحد فرير او سيس اجنبي يعني بيقول له انت بتصدق الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس عن يونان وده معقول وبتتبع الكلام اللي في الكتاب المقدس عن ايوب معقول البلاوي دي كلها حصلت ورا بعضيها قال له دي, دي احداث يسجلها في الكتاب المقدس وكل موحى به من الله قال له لا ما تتنتاعش لما تسمع الاخبار دي حتى الكنيسه في الخارج بعض اصفار الكتاب المقدس ما بتقبلهاش دلوقتي يعني السفر اللي ما يخش العقل يبقى غير مقبول لكن احنا في الواقع سفر يونان ده من اعظم الاصفار يكفي ان المسيح رب المجد اتكلم عنه عاوز ايه شهاده اكتر من كده قالوا له عاوزين ايه قال لهم في ايه واحده انا رسمتها من الاذ من من زمان كما كان يونان في بطن الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي هكذا حيكون ابن الانسان في بطن الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي. اذا كان المسيح نفسه اخذ اليونان اللي انا عملته في العهد القديم هو الرمز بتاعي او هو الاية يبقى احنا من حقنا نناقص نقص جانبيه نقول الحوت كان قد ايه بقه عشان يبلع يونان وازاي يونان عاش في الحوت ثلاث ايام وما تنفسي ولا وما ماتشي من حقينا نناقش الحاجات دي هل دي المعجزة هل دي المشكلة الكبيرة اكتر من وجود ربنا في بطن الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي طب ما احنا لما نشوف في وجود يونان في بطن الاسحوض ثلاث ايام وثلاث ليالي بعد فنشط في وجود المسيحة الابر ثلاث ايام وثلاث ليالي لا يا عزائي هو دا الامان بتاعنا وسط دايما وامنهم ان الاسفار الالهية دي اللي وصلت لنا النهارده ديت وصلت لنا بعرق ودم اباء الدين وكانوا اباءنا ملهمين بالروح القدس وما فيش حد كان في العالم مخلص لكتابه قد اباءنا وما كانش في حد مدقق في حفظ العهد القديم قد الشعب اليهودي فكل كلمه فيه محفوظه ومعروفة هو بإرشاد من الروح القدس ونفع للتعليم شخصيه يونان يسكن هي رمز للمسيح رب المجد اما شخصيته كانسان او كنبي شخصيه غريبة خاص هي دي طبيعه الانسان تعب حاله تعب حال تاني لما تسمع صلاهه من بطن الحوت تلاقيها مليانة بالرجاء وبالثقة انه هيطلع هو جوه الحوت وبيقول له حقق قدام مسبحك حتى بيتكلم باسلوب الماضي انه وقف قدام مسبحه خلاص كأن ينام في قلب الحوت فهم كويس وصحل نفسه وعرف انه هو خلاص هيقف قدام مسبح ربنا ولحزات ضعف وحشة يروح حتى الناس الوثنيين بتوع السفينه يقولوا يا اخي مالك نايم مدفون تصرخ لالهك المركب هتغرق الوثني بيصرخ لربنا وانت اللي بتعرف ربنا انت دي يا يقال لهم انا عجبراني هارب من وجه الله انا بخاف من ربنا خائف الله وهارب من وجهه له ازاي ابتدى يوحنا يوناني يصلي في بطن صحوت التناقضات دي اللي في شخصية الانسان هي اللي في شخصيتي وشخصيتك وربنا بيحتملنا مرة نيجي نقول له مش عاملين كده يقول طب انا عاوز ابعادكم لنينوة له انا مش عاوز اروح لنينوة ربنا يقول انا بعادكم الخير اقول لكن انا حاسس ان خطتك ربنا ليا ديت ما تهاش خير ويبتدي ابتدي اتمرد على ربنا وشق طريق معاك كلنا ابتدينا نعكس ربنا في حياتنا مرات كتير ويطول بالك نينا ناحيه الشرق وترشيد اللي عاوز يروح يونان ناحيه الغرب ده بيقول ربنا انت تقول لي شرق وانا اقولك غرب قال له يا ايمان انا بحبك وخلاص وشايف فيك حاجات كويسه قال له انا مش عاوز يا ربي مش عاوز محبتك ليا دي وانا الصراحة كل علاقتي بيك ان انا خايف منك طب قدر الامكان ههرب من سكتك يوم ربنا يهيئ جريش ويعمل اللي عمله الوثنيين في السفينه ويهيئ السمكه الحوت عشان تبلع يونان ويرميه على شطر ثاني كل ده رعايه ربنا بينا طبعا هو في عنده اغلى من اولاده عشان يهتم بيهم حتى لما نتمرد عليه حتى لما نتمرد عليه لكن ما تزعلش كمان صدقني ما تزعل لما ربنا يعكسك ويبعث لك حاجه مش على مزاجك ده بيحبك وما تزعلش لما يقف في طريقك يعني انت يبقى في مخك حاجه وربنا مش بيجيبها لك له طب انا نفسي كده ليس اروح الناس بتوح ترشيش دول مؤدبين وكويسين شعنان دول مش عاوز اروح لهم لي نوع يقولوا لا حاكتك وحاكتك وحتدلك اللي بواب المفتوحة ده, ده اهتمام ربنا بينا انا احس لما ربنا يقف وشي احس انه مهتم بي لو ربنا سابني امشي بحالي كده زي اخبط زي ما اخبط يبقى ربنا مش مهتم بي فالمضايق اللي بتيجي في حياتي احيانا والامور ما بتمشيش حسب المزاج بتاعي دي علامه من علامات, من علامات اهتمام ربنا بي ساعات انت انا نفسي اشوف ربنا في حياتي وسكتي في عارف تشوف ازاي في, في المضايقات اللي بتجيلك في حياتك اللي الامور ما تبقاش ماشيه حسب مزاجك وحسب راحتك والضيقه تجيلك من الباب اللي انت ما انتش متوقعه وتقول طب ليه ربنا عمل كده انا كنت عاوز حياة سهله ربنا محضر بحاجات حاجات كبيره ربنا بيصفي نفسك ربنا بيزكيك ربنا بيعلمك وانت مهم عنده ازاي يسيبك على مزاجك على راي داود النبي يقول له لما انا كنت بعيد عنك كنت كفرس بلا فهم وبعدين انت بنجامل زينته يعني الفرس ده عمال ينطح شمال ويمين وربنا حط الجام في بقه فالفرس بقى متدايق لان اللجام دايقه لكن داود النبي بيقول انت زينته باللجام ضبطته خليته سليته يمشي كويس شمال ويمين فرس من غير لجام يبقى منظره وحش فرس من غير لجام يبقى جامح وحش ومخرب لما ربنا يزينه باللجام هيضايق الفرص لكن هيبقى حلو ومفيد ونافع وماشي في السكة سليم تحب الواحد يبقى ماشي على مساج كده يخبط شمال ويمين ولا ربنا يوجهه التوجيه السليم فشخصيتي يونان ما فيهاش عيب دي شخصيتي وشخصيتك مره يمشي مع ربنا كويس ومره ما يمشيش كويس قوم ربنا يحود له السكه وتعاتي يضغط عليه وكل اعمال ربنا حلوة وصالحة وكويسة. وربنا بيهتم بيه ويعلمه. وعارف ان هو نرفز وبسرعة يتدايق. ويقول له ازاي انت الناس لك بسرعة طب انت هزقتني. هزقتني قدام الناس. ازاي انت بعد انا منادلهم بالتوبة تقبل ثوبتهم. قال له طب اعلمت. يا سلام يا رب يا من تطويل طويل الاناة. طويل الانا. واحنا ساعات نزعل من ربنا ونقول ده باله طويل طويل قوي ده احنا نطلب الحاجة ربنا يقوم يطول باله خالص خالص اشكر ربنا ان ربنا باله طويل لانه بيطول باله باله عليا وعليك هو اذا كان بيطول باله على الحاجات الماديه البسيطه دي وطول الأناه وطول البال فمن مصلحتي لان انا لو كانش الاله بتاعي طويل البال عليا وطويل الاناه وبيحسبني بالوحدة ما انا ما كنتش واقفت ولا لحظة واحدة قدامه فانا اشكر ربنا انه هو طويل الانات وطويل البال. لما يكون في المشاكل بتاعتك العادية طويل البال هو هو ربنا ما تغيرش لان اصل يا يونان انت بتبص للمشكلة من ناحية واحدة بس ناحيتك انت لكن ربنا بيبص للمشكله من واحد كثيرة. بيبص للاطفال بتوع نينا وببص الحيوانات وبيبص للكبار والصغيرين وبيبص ليونان فربنا يا رب كل دولتك انت لوحدك يا يونان فربنا هيحل المشكلة بحيث يرضي الكل انما يونان عاوز يرضي نفسه حتى لو تتخرب نينا لا ربنا طويل البال وزي ما طويل البال عليك يا يونان يعني كان غرقك في المركب ورمك في اعر البحر لكن كون ان هو طويل البال فهو طويل البال عليك وعليهم. صيب ربنا يبقى طويل البال. مشكرك يا رب لانك طويل الان ايه? هالحقيقة شخصية يونال ان كانت بتبان منها حاجات وحشة لكن كشفت لنا طبيعة ربنا الكويسة. فانه بيوقف قدامنا احيانا يعكسنا عشان يرجعنا للطريق الكويس. ويحطلنا اللجام في بقنا عشان خاطر يزيننا. زي ما يزين الفرص وربنا ربنا صويلي ولا اشاء موت الانسان بل يحب رجوعه لي وربنا اختار يونان طب ده شرف كبير انت زعلان ليه يونان قال عشان ربنا بيشتغل معايا الشغل ده وربنا حامي اوزي ويقول لي روح هنا وتعالي هنا. طب ما كان ممكن ما يخدكش انت. كان ممكن ياخد اي واحد تاني. لما ربنا استخدمك لعمل خير فاشكر ربنا انه اختارك انت للعمل ده. الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم معاه فيه هو موضوع النبي. ازاي ربنا اختار يونان ده عشان يبقى نبي. اولا رسالة النبي رسالة صعبة هي رسالة اي انسان بيدعو للمسيح او بيتكلم عن الحاجة الكويسة الناس ما تقبلوه لكن لو واحد بيتكلم في كلام بايخ مش كويس او كلام مادي او كلام من كلام العالم العالم يفتحوا ودنه ويقبله وانبسط منه لكن امتى العالم يتضايق منك اذا ابتديت تتكلم كلمه ربنا او ابتديت تشهد للحق او ابتديت تمشي في الطريق اللي يرضي ربنا يتضايق لكن ربنا عاوزنا نمشي في الطريق الصالح عاوزنا نكون انبيا كويسين فالنبي لازم يمشي في طريق اللي هو بتاع ربنا عشان كده بتجيله المضايقه من الناس اللي بره النبي شخص مطيع في ايدين ربنا يعني مش هو اللي بيشتغل ده ربنا اللي بيشتغل فاذا كان في واحد خادم بيخدم خدمه ربنا او بيتكلم كلمه ربنا ما يتضايقش وما يتنرفزش بسرعه لان الكلام اللي بيقوله ربنا شويه مش معقول او شويه صعب قال مش معقول صعب لان بولس الرسول يقول كده إن انا حكر بالمسيح مصلوب لليهود عصره ولليونانيين يونانيين جهاله يعني انت لو سالت بولس بشخصيته هو وقلت له يا بولس تحب تتكلم عن المسيح اللي بيقوم الاموات وبيصنع المعجزات ولا تتكلم عن المسيح المصلوب قال المسيح المصلوب ده الناس تقبلوش اقول لك لازم تتكلم عن المسيح المصلوب. فالمسيح بتاعنا مرفوض من العالم دي في المية مرفوض غير مقبول، وخصوصا الصليب بتاعه ده مش ايام المسيح بس والغط النهايه مش في البلاد اللي ما بتأمنش بالمسيح وفي البلاد اللي بتأمن بالمسيح ايضا اذا انسان حمل صليبه مشهورا المسيح وصلب اهواء وشهواته يبقى برضو مرفوض فصليب المسيح النبي اللي هو بيدعو اذا كنت انا نبي وانت نبي بنحمل رسالة ربنا وبنحمل صليبه في حياتنا وعشان ننور العالم ما هو النبي بينور العالم وبيبقى ملح للارض اذا كنا احنا بنحمل رسالة المسيح ومبادئ المسيح وتعاليم المسيح للعالم اللي حوالينا فإحنا نتمسك بالتعاليم دي والمبادئ دي حتى لو العالم اللي بره رفضها فصليب المسيح عمره ما هيبقى مقبول من العالم أمره ما هيبقى مقبول من العالم لكن احنا كمان مش هنتخلى عن الصليب بتاعنا ومش هنتخلى عن الأسرار اللي اتهان ربنا في الإنجيل حتى لو ما العالم طب ازاي بقى حروح اكلم الناس عن كده انت مالكش دعوة اينام هو انت اللي هتغير قلب اهل نينوى ولا ربنا اللي هيغير قلبهم لازم تكون اعصابك هاديه انت عليك تامن بالهك وعليك تسلك كما يحق للانجيل بتاعك وتحمل صليبك وتكون معلن عن مسيحيتك في هدوء وفي اتزان وربنا اللي هو بيغير القلب بتاع اهل نينوى دي مش شغلتك انت وافتكر يونان ان هو اللي هيشيل هم نينوى مين قال الكلام ده انا ما بشيلش هم غيري لكن المسيح هو حامل الله حامل خطايا العالم كله والمسيح هو اللي قال عنه الكتاب المقدس فتح اذهانهم ليفهموا الكتب يعني لو كانش فتح ذهن التلاميذ اللي هم تلاميذه ما كانوش يفهموا الكتاب المقدس والتلاميذ بتوع المسيح اول ناس كانوا معترضين على الصليب وبطرس قال له حاشا يا رب فمين اللي يقدر يفتح قلب الناس ومين يقدر يغير قلب اهل منوى ومين يقدر يهدي الناس ويعرفهم طريق المسيح مش النبي لكن الله اللي بيستخدم النبي فالنبي لازم يكون شخص مطيع طاع كامله لاراده ربنا فيه والنبي مش لازم يتكلم حاجات معقولة وإلا ما بقاش نبي يعني انزا كان بيتكلم الكلام اللي يبسط الناس ومعقول بالناس لهم يقول لهم ان فيه ربنا وان ربنا ده كويس وعاوزكم تتبقى مضبطين على الارض ويعمل لهم شريعة يعيش بيه على الارض والناس تقول لهم تشكرين جدا يبقى ما بقاش نبي ده النبي بيحمل رسالة روحية من السماء غالبا ما بتقاوم من العالم المادي اللي تحت عشان كده انبياء العهد القديم كلهم كانوا مرفوضين بلا استثناء في بقى يعني واحد اشعيا ده نشروه بالمنشار منشار خشب موسى الشعب شوف تذمر عليه كم مره موسى اللي هو كان بيجيب لهم حاجات عمرهم ما كانوا يحلموا بيها ويقولوا كنت سيبنا في مصر انت جبتنا هنا عشان تموتنا في البريه وكانوا دايما انتزمر عليه. مين نبي ممكن يكون مقبول? الا اذا كان نبي بيديهم من الحاجات اللي بتعجبهم. ده مية في المية حيثقفوله. ده يبقى مش نبي من عند ربنا. لكن النبي اللي من عند ربنا بيبعت حاجات ما تبقاش مقبولة الا للانسان الروح. فلا انا عاوز اقوله لك ما تتضيقش ابدا ان انت في وسط العالم لما العالم يقاومك بالعكس الانبياء كلهم كانوا مقاومين لكن انت عليك ايمانك يكون قوي وسليم من الداخل وفرحان بالمسيح بتاعك وفي صليبك وربنا هو اللي بيدبر الامور الاخرى من الخارج من علامات النبي ايضا ان هو يكون مثال للمسيح دولي لكن ديونان قبل المسيح أقول لك كل اللي كانوا قبل المسيح كانوا شكل المسيح بس على خفيف يعني يعني يونان دخل في بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليال يوسف الصديق مثلا اخواته بعو كعب زي المسيح متبع كعب برضه من اخواته يوسف الصديق الظلم اسحاق كان هيتذبح زي المسيح متذبح فكل الانبياء اللي في العهد القديم كان فيهم ريحه المسيح عشان كده دانيال النبي لما بيتكلم عن النبوة لما جاب سيره المسيح قال خاتم النبوة يعني النبوة اتختمت بالمسيح لان اي نبي كان بيحمل رسالة المسيح وحياته على خفيف على قد ما يحمل فلما جه المسيح انتهت الرسالة بتاعه عشان كده يا احنا ايضا لما بنحمل رسالة ربنا وبنكون امونات وخضعين ليها ومطيعين ومسلمين الامر ربنا بتبتدي تظهر في حياتنا ملامح المسيح بس في العهد الجديد بقى يقول عنها بولس الرسول باكثر وضوح رائحة المسيح الذكية وشكل المسيح يقول لا الرب من يسوع والريحة بتاعت المسيح تطلع مننا وفي الاخر نبقى اعضاء في جسم المسيح ونبقى أولاده وهو يبقى أبونا السماوي. فسلوبنا في وسط العالم كحملين رسالة زي يونان ما كان حامل رسالة ولو إنه ما في الأول سلوبنا ده ينتهي بينا في الآخر ان احنا نكون صورة المسيح وأولاده وحملين الرسالة بتاعته فدي شخصية يونان مش ببصلها كإنسان لكن ببصلها كإنسان نبي حامل رساله الكنيسة بتاعتنا ادت لشخصية يونان اهتمام كبير لأن المسيح لما طلبوا منه آية قال لهم مفيش آية غير آية يونان النبي ان ادخل بطن الارض ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث اقوم حتى احنا بنصوم ثلاثة أيام يونان وفي ناس تعودهم انهم هم يختصوا الثلاث طيب ناس كبار واليوم الرابع احنا بنسميه فصح يونان زي ما بنسمي عندنا الكتاب المقدس بنسمي عيد الفصح يبقى يونان رمز للمسيح بالظبط يونان مهم جدا قالوا له الدين آية قال ما فيش ايه غير ايه يونان طب انا عاوز اشوف الايه دي قال الايه دي يا عزيزي هي المسيح نفسه ان انت تموت مع المسيح ثلاث ايام وتقوم عشان كده الكنيسه اول حاجه بتعملها للمؤمن اللي يجي عشان يدخل باب الكنيسه تقوله تتنصر تتعمد والعماد معناه دفن في الميه ثلاث مرات يعني معناه اول خطوه عرفنا فيها المسيح خلي بالك من اول نقطة نعرف فيها المسيح ونقول ان احنا مسيحيين ان, إن انت تقول ان انا مدفون مع المسيح ثلاث يام وقت. دي الاية بتاعت المسيحية. إن احنا نتدفن مع المسيح ثلاث يام ونموت ونقوم. وندفن يعني نموت عن الحياة الوحسة بتاعتنا. ونبتدي نقوم قيامة جديدة. لا نحن يا نحن بل المسيح يحيى فينا. لما نموت نموت عن الانسان العتيق واعماله السريرة اللي فات ولما نقوم نقوم باعمال كويسة ونقوم بحياة المسيح وبريحه المسيح ونقوم شكلنا فينا ملامح المسيح فالايه اللي عملتها المسيحية اللي عملها المسيح في كل واحد مسيحي هي وكيف هي ايه يونان تتصور ان قصة يونان دي مش معمولة قصة في العهد القديم دي قصه تتعاش ندفن في بطن الارض ثلاثة ايام ونقوم ناس تنين شوف يونان قبل ما يدخل الحوت كان عنيد وكان ماشي ضد ربنا كان خايف منه دخل الحوت قعد ثلاثة ايام تعلم فيهم الصلاه ورجع لربنا وبقى مطيع واتغيرت حياته. بدل ما كان ماشي غرب ابتدى يمشي شرق. يمشي بدل ما كان ماشي في خط ضد ربنا ابتدى يمشي في خط مع ربنا اهي دي الايه بتاعتنا احنا هنصوم صيام يوناني ينام بكره ان شاء الله وبعدين هنفتكر كده كل يوم في 3 ايام هتلاقي كده الانجيل اللي تقري حيقولوله له عاوزين ايه يقول لهم لا تعطى لكم ايه الا ايتين كما كان في بطن الارض ثلاث ايام فالايه اللي انت تتعلمها الثلاث ايام دولت في الصيام بتاعك ان انت تعيش في القبر ثلاث ايام وتقوم وفي اليوم الرابع فعلا انا حاسس بالقيامة في حياتي. الايامة يعني صوبة حقيقية والماضي كله اتدخن وانا انسان قائف للاموال. وزا جيت بعد الثلاث ايام وما حسستش ان انت قم بعد ما اتدخنت تبقى ما من الصيام ده ولا الاية بتاحت المسيح اللي هي آية نان عملت فيه. المسيحية بتاعتنا يا حبائي مش مجرد امثال او تعاليم دي حياتي. المسيح عشان يجينا اخد الجسد بتاعنا وماشي في الخطوات اللي لازم نمشيها ومات عشان نموت وقام عشان نقوم ودفن في القبر ثلاث ايام عشان ندفن ثلاث ايام ونقوم قيامه جديده فربنا قادر ينظر لينا كلنا من السماء عشان تتجدد اذهاننا وافكارنا وحياتنا وبعد الثلاث ايام دولك نتخلق خلقه جديده ونحس كده ان احنا متنا فعلا وقمنا قيامه جديده ليلان المجد الدائم ابديا